بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن sira وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ وَالْقَائِدِ قُلِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْفَحْ عَنِ الْمَخْلُوبِ وَاذْحُ حَتَّى أَن تَهُدْنَا نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَفَئِ الْمُرْسَلِينَ وإن ولو شاء